وقول يعملون فسيرالله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما تتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إن يعذبهم وان ما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين يتقذوا مسجدا ضرارا وكثرا وتفريقا بين المؤمنين ويغصوا لمن حارب الله ورسوله وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل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 والله يحب المطهرين افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفاجر في النار خير ام من اسس بنيانه على شفاجر فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانه الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأنوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في الدورات والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي ما يعتمون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 وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لآواه حليم وما كان الله ليضلل قوما لِيَهْدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَخْتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ لِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بَقِي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 بِهِم رَبُّهُمُ الرَّحِيمُ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَن يَصُرُّوا وَظَنُّوا أَن لَّمْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ وَظَنَّ لا من جأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم